إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَوَفُورُ الرَّحِيمِ أَلِف لَام ميم صاد كِتَابٌ أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتذربه وذكر للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجِئَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوِيهُمْ إِذْ جِئَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في أرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نادي وخلقته من طين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 قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوذي عنهما من سواتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنحكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ينزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليريهما سواتهما إِنَّهُ يريكم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلاله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 انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لاوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم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 وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولدتموها بما كنتم تعملون ونادي أصحاب الجنة أصحاب النادي أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصاهم تلقاء أصحاب النادي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادي أصحاب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 قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا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 حتى إذا أقبل السحاب ثقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك نخرج الموته لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحاً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 ان ان دعنا في سفاهه واننا لنظن انك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح نمين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطه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 فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في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 اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون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 أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْلِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا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 بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء إن علما على الله توكلنا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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرُّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ الضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القناء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم من السماء أرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُنِيَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ أرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القدين قص عليك من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 وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم وَجِيءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ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 قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكوتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لء صلبا نكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنق مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جئتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك الهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي لساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اذنا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون ولقد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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم اللجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أَجَلٍ هم بالغوه إذا هم ينكثون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 قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبعون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكاء وخر موسي صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بيحسنها سأذيكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بوين الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آيَةٍ لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بِآيَاتِنَا ولقائل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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ موسى إِلَى قَوْمِهِ غَبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابن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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتدين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَهَيَّأَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 آخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 إنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم وال أغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدني ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 لا نضيع أجر المصلحين، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ. أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُلِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِي شَهِدْنَا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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا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 جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إو أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يوملون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يَسْأَلُونَكَ عن السَّاعَةِ أيان موسيها قل إِنَّمَا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إِلَّا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم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 فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء أو وهم يخلقون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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم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 انما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قيل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكن ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الْجَهْرِ من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يَسْأَلُونَكَ عن لنفال